أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة الذي أ ط ل ب ه منكم في أ ث ن ا ء الحديث عن المنازل لابد أ ن تتصوروا أ ن الانتقال انتقال بالقلب والروح وليس بالجسد فمنازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين تستهدف الروح والقلب الاعتصام الفرار ا ل ر ي ا ض ة التي سوف نتحدث عنها أ ي ض ا اليوم هذه المنازل هي منازل السير المعنوي السير إ ل ى الله تعالى كنا قد تحدثنا في م ن ا ز ل في منزلة الفرار الفرار من الخبر إ ل ى الشهود يعني ه ذ ا اخر شيء تكلمنا عنه طبعا الفرار يعني تكلمنا عن اشياء ك ث ي ر ة منه الفرار من الجهل إ ل ى الشنوب الى العلم وهكذا الفرار من الخبر إ ل ى الشهود ومن الرسوم إ ل ى ا ل أ ص و ل وهذا شرحناه بقي من ا ل ح ض و ظ إ ل ى التجريد أ ن تفر إ ل ى الله عز وجل من الخبر إ ل ى ا ل م ش ا ه د ة يعني أ ن تصل إ ل ى د ر ج ة اليقين بقلبك ف أ ن ت ترى كل خبر عن الله في مقام التصديق ا ل ج ن ة والنار والغيب كل ذلك في مقام التصديق و أ ن تنتقل من عبادتك ا ل ش ك ل ي ة إلى تعبد إ ل ى التعبد بالقلب ثم الفرار من الحظوظ إ ل ى التجريد والحظ ما سوى الله كل شيء سوى الله يعتبر حظ و أ ن ت تفر من حظوظ النفس إ ل ى حقوق الرب و ل أ ن هذا باب العباده للانسان العابد في مقامات ا ل ع ب ا د ة والمقامات ا ل إ ي م ا ن ي ة الذي يريد أ ن يعبد الله يجد م ع ا ن ا ة ش د ي د ة أ ح ي ا ن ا أ ن ت تعبد ع ب ا د ة م ع ي ن ة ليس لله ل أ ن لك فيها هوى بترتاح لهذه العبادة يعني لماذا ه ه ذ العبادة ل يعني تتعبد هل ل أ ن هذا مراد الله أ م أ ن ك تجد في هذه ا ل ع ب ا د ة نوع من أ ن و ا ع الارتياح النفسي ا ل ع ب ا د ة بطبعها عند المؤمن توجد له ضرب من ضروب ا ل س ع ا د ة ا ل ق ل ب ي ة و ا ل ر ا ح ة ا ل ن ف س ي ة لكن المؤمن يعبد الله وفق مراده وليس ب ف ق مراد نفسه ف أ ح ي ا ن ا أ ن ت تفعل ع ب ا د ة وفي ز ا و ي ة من زوايا القلب وفي مكان زوي من الروح والنفس تجد أ ن الغرض ليس هو الله إ ن م ا اشباع نزوتك أ ن ت يعطيك مثال لذلك يقول الشيخ الاسلام ت ي م رحمه الله تعالى أجمعت كلمة العارفين أ ن من أ خ ل ص لله أ ر ب ع ي ن يوما وليله تفجرت نابع ولسانه أنت الحكمة كان قلبه ب على ع أخلصت لله أ ر ينابيع يوم في ل أ ر ع ن يوم دي أي م تعمل ل لله ل بس الحكمه بشر ا أي ا ج ل والنية حاضرة دوما ع ل أ ع تفعل م من ا ل قلبه ب ي الروتين ومن ق ي ي ل العادة أكثر من أنك تستشعر أكثر أنك من ف ا ا ل ب التعبد ع د قال ا ل شيخ إ س ل ا م ف ا ن ز و بعض الصالحين يدقق في أ م ر النيه ويتهم نفسه في أمر الإخلاص في امر ل ل إ خ ا ص في أ ا ل إ خ ل ا ص حتى عمل أ ر ب ع ي ن يوم وليله من ا ل أ ع م ا ل ما هو كفيل ب أ ن يكون عملا خالصا لله ثم قال ما ظهرت ينابيع ا ل ح ك م ة ولا تفجرت على قلبي ولا على لساني قال الشيخ الإسلام تيمية ذلك لأنك عبدت الله أربعين ليلة ليس له وإنما لك تفجر ينابع الحكمة على قلبك وإنما ينابع أربعين تيمية عبدت تفجر و لساني يعني حتى هذه ا ل ع ب ا د ة نفسها ما كانت لله كانت تتفجر, تتفجر عليه يعني ينابع ا ل ح ك م ة لذلك أ و ر د ابن القيم كلام لطيف جدا يا اخوانا دا, دا, دا معنى دقيق من المعاني ا ل ش ا ئ ك ة جدا يعني المعنى دا مربط عشان تطلعه صعب جدا أ ح ي ا ن ا يترك ا ل إ ن س ا ن مراد الله ويقول هذا مراد نفسه فيختلط عليه ا ل أ م ر فيترك العمل الصالح و أ ح ي ا ن ا يفعل العمل الصالح ة ولكن لا يستطيع أ ن يفصل بين فواصل النفس حظا وبين حقوق المولى سبحانه وتعالى ربا ربك رب ذ ا ي ر حقه كيف هذا الكلام المثال الثاني ربما يكون أ و ض ح قال ابن القيم رحمه الله في ا ل م د ا ر ك قال أ ح د الصالحين ولقد همت بالحج همت بالحج يعني بقي عنده ر غ ب ة ش د ي د ة إ ن ه ح ج فما من عام إ ل ا وحج فيه حتى إ ل ى د ر ج ة أ ن ه حج عشرات المرات يعني لا م ر ة لا اثنين لا ث ل ا ث ة لا عن اول كل س شرف حج قال والحج فيه م ش ق ة شو م ش ق ة الحج إ خ و ا ن ن ا الحج فيه تعب تعب في الجسم ا ل ص م ع زحمه وزحام ورقات في الواطا مين الذي ث ل ا ث ة أ ي ايام م ومزدلفة ف بترقث ل و ط كويس؟ وتمشي ترمي وتمشي بكير ع ي ك ولو ا ش ي صعب خلاص ل و قعدت في البصله ا ل ع ر ب ي ة تمشي عشرين س ا ع ة قال حجت ولكني في ن ه ا ي ة أ م ر ي أ د ر ك ت أ ن حجي كان حظا لنفسي ولم يكن حقا لربي الحج كله طلع جل. جل كيف قال ذات م ر ة طلبت إ ل ي أ م ي كوبماء وقالت ع د أمه ق ت اديني ك ب ا ي ة مويه قال فشقت علي م ش ق ة لم يشقه علي الحج يعني لك ص ع و ب ة في اني اجاب مويه أ ك ث ر من الحج اللي كان بحج ده قال فعلمت أ ن حجي كان حظا لقلبي ولم يكن حقا لربي فقط بحج ل أ ن ه عنده رغبه ة حج انت ل م ا تجد حجله حج ده سؤال تريد رضا الله قد يكون رضا الله خ ا ص ة ب ا ل ن س ب ة للزول ح ج ة قبل كده في السودان تقسم جروش الحج أكثر يكون لشنوك؟ لشنوك؟ المساكين الله الحج ذاته أهرائي ماذا على عند يمكن من ي أن دائم دائم قروش و و لو ل لا الله؟ لا الله ا حجة؟ تحجي تحجي قسمت الحجه ط ل ع ت ا هتت على المساكين ذلك يا إ س طبعا ا يقول ل إن حجة ل م ل الإسلام ا أ ن ا حجرقت لا تحدث ج السندي ة دار الحجره في السودان دار الديانه و ت د ي المساكين فلذلك م ع ر ف ة حق الله في ا ل ع ب ا د ة يحتاج إ ل ى أ م ر ي ن يحتاج إ ل ى فقه في الدين ا ل أ و ل ى لي الله ي ا ت و العمل اللازم ا ل ع ب ا د ة ا ل ل ا ز م ة ولا النفع المتعدي د يحتاج إ ل ى فقه في الدين ثانيا مع ذلك تحتاج إ ل ى تجرد وبصيره ب ص يقول ر ربنا في فتح الدين لكون على ل التجريب خلاصة هذه المسألة ب ه هذا هذه معنى ي ق ابن القيم رحمه الله وصاحب هذه ا ل م ن ز ل ة يصل إ ل ى د ر ج ة أن ل ان ي س ت غ ي أن لا يستغني إ ل ا بالله ولا أ ن يفتقر إ ل ا إ ل ى الله ولا يسكن قلبه إ ل ا إ ل ى الله ولا يفرح إ ل ا ب م و ا ف ق ة م ر ض ا ت الله ولا يحزن إ ل ا إ ذ ا فاته إ ل ا على شيء فاته من الله هكذا ولا يخاف إ ل ا أ ن يسقط من عين الله في ز و ل بخاف من الناس والفضيحه ة لدرجة هدى الله فقط. لا يخاف إلا من عين الله جملة ذلك فإنه كله بالله وكله لله وكله إلى الزول الفرار الحضور التجريب ما يخاف إلا السقوط لا يخاف إلا السقوط ا يصل جملة ذلك ل ل درم من من من مع عين عين فقط وسيره دائما إ ل ى الله فهو مع الله, تجر... مع الله متجرد من أ م و ر مجرد عن خلقه لما يتعامل مع خالقه لما يتعامل مع الله الناس دي ب ي خ و قدامهم صفر ك أ ن ه الدنيا دي ما فولا زول العالم د ك ل ه ي ع ب د الله يجي في جامع ده جامع ده مليان يصلي زي جامع ده ما فوزول ف ا ض ي بس في ح ي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ولا بس مع الله فهو مع الله تجرد عن خلقه ومع الناس تجرد من حظ نفسه وكذلك مع أ م ر الله تجرد من حظه يعن ي هو مع الله ومع أ م ر ه ومع خلق الله مع الله متجرد من الخلق ومع الناس متجرد من النفس ومع أ و ا م ر الله متجرد من الحظ هذه المقامات قال ابن القيم إ ذ ا وصل إ ل ى هذه ا ل د ر ج ة من الفراق تناديه الحظوظ تقول له إ ل ي تعال إ ل ي فيقول لها إ ن م ا أ ر ي د من إ ذ ا حصل لي حصل لي كل شيء قال ل هو الله يقول, للنفس يقول للحظوظ لا انا مع الذي إ ذ ا فاتني فاتني كل شيء ومن إ ذ ا حصلته حصلت ه ش ن و كل شيء و هو المولى سبحانه وتعالى طيب الفرار ح من الحظوظ الى التجريب الانسان ي متجرد يقول هل إ ر ا د ة الحظ نقص في ا ل إ ر ا د ة ابن القيم هنا أ ت ى بكلام لطيف الحظ حظان ي حظ يؤازرك على ا ل أ م ر يعينك عليه يعني لا بد ت أ خ ذ ح ظ من الدنيا ولا تنس ى نصيبك من الدنيا و أ ح س ن كما احسن الله إ ل ي ك ولا تبغ الفساد في ا ل أ ر ض إ ن ي لاحتسب نومتي كما أ ح ت س ب قومتي فهذا حظ مؤاجر لحق الله أ ن ت تستعين به على أ م ر الله هذا محمود ونوع من الحظوظ يزاحم أ م ر الله ولا يؤازره وهذا هو المذموم الله داير ح ا ج ة ولكن نفسه داير حاجه ة اخرى أ و و ا ا أنا ن أ ي يا أخير دي أنت دي يعني ك الكلام لكن لك كلام حاجة الحظوص أحاول الحظوص أخوانا أنا وقال لا المسألة أسألت أنت أنت تستوعب أقربها حظوص عندي عام لأنه أيضا فيكم كيف بيصلي بيصلي في المسجد بيصلي في المسجد المسجد لاحظ ص ل ا ة في المسجد حقما حق الله الشاكل مع ا ل إ م ا م يخلي ا ل ص ل ا ة في الجامع ة ده شنوده ده مكاجره م ش ك د ه م ك الدين ج ر ة ا فيه مكاجره الدين فيه مكاجره يخزن مع ممكن يخلي ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة ب ا ل ك ل ي ة تستطيع امتناعك عن ا ل ص ل ا ة خلف ا ل إ م ا م الذي لا تريده واختلفت معه امتناعك يلبي في دواخلك ر غ ب ة لحظ نفسك يشبع مكانتك أ خ ذ ت حدك ولكن تركك لذلك ت ض ي ع ل أ م ر الله وحقه هل تستطيع أ ن تصلي خلفه و أ ن ت مختلف معه تقدر تقدر صدق صادقة صادق قال عندما جدا لا ليه ذلك الكمال لك هذا ما إجابة أخونا ما يعني في معنى معنى جذب بشبه لكن الزوجه دائر الله ومعظم الله أ ك ث ر من ذكفه ب د خ ل ل أ ن ه بهين نفسه لله أ ن ت في النهايه بهين نفسك لكن يمنه لله م ع ن ا لا بد ان تكون في فواصل يا اخوانا ن نحن عالمنا ا ل إ س ل ا م ي ومشكلات العمل ا ل إ س ل ا م ي م ش ك ل ة الحظوظ وصلوا خلف كل بر, بر وفاجئ وقال يا رسول الله إ ان ص ل ي خلفهم ونبغضهم قال صلوا ف إ ن اصابوا فلكم ولهم ويقومون بان ي َ و ن و ا فَعَلَيْهِمْ الوزر ْْ ويقومون ا ل َ ج ر ي ن اما من اما قومهم لا يكونوا قد افضلوا قد افضلوا قد افضلوا قد افضلوا قد افضلوا َ د افضلوا قد ا ف ُ ل و ا قد افضلوا قد ا ف ض ل َ ا قد افضلوا قد افضلوا قد افضلوا قد ا ف ض ل و ْ قد افضلوا قد ا ف ض ل و ن قد افضلوا قد ا ف ن ل ا قد افضلوا قد افضلوا قد افضلوا قد افضلوا قد افواضلوا قد افضلوا قد اف فقال ك ن ا ل إ م ا م ا ل ت ر م ز ي قال له فتح باب زيدا ا ل أ م كل ه ا ت خلص ص ل ا ة في الجوامع كان جاي جنبك ساكت ما سلم عليك قال ك أ ن ابكره أ و ل ح ا ج ة بتكره、فيشنو. في شنو في الطماطم في زق الخداع بتكره في شنو ولين قالك ل بتكره في شنو كان في الدين معلش ي تقول من ح ر ي ث اخلاق ك ع ب ة لكن تقول و الله يزول والله عالم وملتزم ويشي لكن أ ن ا بكره بس ق ل بما ي أ ب ي ه كان فتحنا قال بما ي أ ب ي ه الله ا ع ن ا يجتمع الناس حتى على إ م ة الحرم فناس ي يكرهوه أهلا رأيك شنو في ا ل م د ي ن ة وفي مكه فناس يكرهوه رايفه شو أ ب د ا بيتفتح لكن انت كمصلي ما يجوز لك تترك ا ل ص ل ا ة خلف إ ن س ا ن إ ل ا في ح ا ل ة و ا ح د ة يخرج بره م ل ة ا ل إ س ل ا م لكن طالما اسم ا ل إ س ل ا م ده موجود في ه مسلم لا يجوز أ ن تترك ا ل ص ل ا ة خلفه حتى لو بتعرف عنه ح ا ج ة ما قالك ل صلي خلف كل بر المفاجئ بعدين ت غ ذ ن فجنه في ح ا ج ة م ه م ة ق ل ل ك ا ل إ م ا م ده كعب ق و ل ح ج ا ب يحتاج ع ل الى الاسلام ن يتعرفون ا إ م ده كان صلى ل ويحتاج الى ط ة للي للي ل رغبته صلاته صحيحة ولا باطلة. لي رغبته. لي رغبته بس ما ص الاسلام ن ولا باطلة لأنه ه ا تكفر ا ز و ف ي ا ل إ س ل ا م ا ل ك ب ا ئ ل ا تخرج ا ل إ ن س ا ن م ن شنو من الملة فمن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره ودي قاعده فقهيه ع ظ ي م ة يقولك ل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاه ا ل ج ن و ب لغيره الرسول قال كان جوادف وصلبك بلا و ض و وانت بتوضي هو ما عند ه ولا حسنا ن ت حسناتك ما ش ز ي ما حصلت لا ش ت ر ي ا ن فاكبر شنو ا خ و ا ن ا في م س أ ل ة الحظوظ والحقوق في العمل ا ل إ س ل ا م ي ا خ و ا ن ا انت ما ت س ب ع د ا ل م س أ ل ة في و ا ح د ممكن يكون مختلف مع ا ل إ م ا م مختلف مع ا ل ج ن ة المسجد كويس يخلص ص ل ا ة في الجامع عشان ل ج ن ة المسجد أ و في زول يكون بكره نفر واحد بس عشان ما يلاقي ا ل نفر ا ل واحد يجوى الجامع يخلص صلاه في الجامع جدا كل ه كل هذا ه ب ج و ز مبجوز دبي بشلون مبجوز يعني إ خ و ا ن ن ا في زول ممكن يكون بيت فات على الجامع مبصلي ا في الجامع تقول صلي في الجامع مع لك يقول لك أ ن ا بكره النازل ياخذ ت ك ر ه م ن د ش ي وصراحه لالله في الجامع اللي هو واجب عليك وكانت ر ترد ان تعافي بشيء آ خ ر كراهيتك دمانك وبانو لكنت ك يصلي لالله احيانا أخواننا تتزاحم الحظوظ بين حظ الله وبين حق من بين حظ ن ف س وبين حق من وبين حق الله سبحانه وتعالى ت ت احيانا ياخوانا يا ن إ ن ت ممكن تكون عارفه زول عالي عندك معه م ش ك ل ة لا تتعلم منه عارفه زور عادل عندك معه م ش ك ل ة لا تتعلم منه دي ح ص و ص يعني الدار ا خ ط ن ي رحمه الله تعالى كان عالي ب د ر س في واحد من تلاميذه اسمه أ ب و الحسن الصي الصيرمي أ ب و الحسن الصيرمي ده يعني بقى عنده راي في الدار ا خ ط ن ي بقى ما يحضر عنده بقيت الطلاب يحضروا ويكتبوا الدروس و أ ص ب ح و ا علماء الصيرمي الصير ذا ما بقى عالم لما الناس كانوا زمان خشوا معاه الدرس سوا سوا ب ي ق و ل ا علماء هم ما بقى عالم ت ن د م قال إ ي ش ضره الدار قطني انصرافي عنه قال أ ن ا انصرفت ب ي ت ذ ح ض ر عنده ضرا وشكد ولا حد قال الضر ا ن ه الضر الطالب ل إ خ و ا ن ن ا لذلك نحن منحتاج إ ل ى ك م ي ة من التجربه مع ع ا ي ه يعني أ ن ت زول تختلف م ع ه وتحكم عليه ا ل ح ك م الصحيحه ن ه زول عالي حسا في الزمن دا كان زول اختلف مع زول يقول هذا م ع عالي بس لانه مختلف معك إ خ و اشكال ن ن ا والله إ كبير جدا طيب قلنا أ ن الحظ إ ذ ا كان مزاحما ل أ م ر الله تعالى هذا الحظ مذموم و إ ن كان الحظ مؤازرا ومؤيدا ل أ م ر الله تعالى كان شنو كان محمودا تناول الحظ الذي يؤازر على ط ا ع ة الله من تمام ا ل ع ب و د ي ة كيف يعني من تمام العبوديه انو ينوم من م ت الزوج م ا ع ب و د ي ة ن النسوان هذا من تمام ا ل ع ب و د ي ة ل أ ن ه أ ت ى ث ل ا ث ة نفر إ ل ى الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ووجدوه في حجرته ف س أ ل و ا عن عبادتي فتقالوها فقال أ ح د ه م اما انا ف إ ن ي أ ص و م ولا أ ف ت ر وقال الثاني أ م ا أ ن ا ف إ ن ي أ ق و م ولا أ ن ا م وقال الثالث أ م ا أ ن ا ف إ ن ي لا أ ت ز و ج النساء قال صلى الله عليه وسلم ما سمع بخبرهم قال أ م ا أ ن ا ف أ ص و م و أ ف ت ر ا ل ص و م ع ب ا د ة والفطر تقوي على العباده ة أ ص و و أ ف ط ر و أ ق و م و أ ن ا م و أ ت ز و ج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فتناول الحظ المعين على أ م ر الله مالو من تمام ا ل ع ب و د ي ة لذلك لا ر ه ب ا ن ي ة في شنو لو زرقنا و ا دار عبد الله بس النسوان ب ش غ ل ن و فعلا اننا تشغل و تشغل اخواني اشوفه راشل مشغل انا دار عبد الله بس خالف ل أ ن ه لم ي أ خ ذ بتمام ا ل ع ب و د ي ة ل أ ن ه ترك الحق المعين المؤازل ر ش ن و ل ط ا ع ة الله تعالى ده ا ل د ر ج ة ا ل ث ا ن ي ة من درجات الفرار قال الحروي وفرار خاصه خ ا ص ة هو مما دون الحق إ ل ى الحق يعني أ ن تفر من الخلق إ ل ى الله شوف يا اخوان الخلق أ ن ت كان الله د ا ك ع ق ي د ة الخلق ما مسويه شيء والله ثم والله أ ق س م بالله على ذلك والله تتقي الله وتعامله بصدق يكفيك شر العباد جميعا بس تعامل الله عائله الله الخليفه تعلم والله الله يكفيك شرهم كله والله ليسخرنهم لك أ ص ل ك د ا ح ا ج ة ما تمشي لبشر امشي, أمشي لله والله ي براونيجوك الخليفه يجوك ب ر ا و ن ولذلك ا ه ا ا ح ب ه ه م ج ز ئ ي ة في هذه ا ل م س أ ل ة هو الانقطاع عن الخلق يعني أ ج ل الفرار أ ن تنقطع عن الخلق في شنو في الطلب في الالتفات في في المنع والعطاء انت عارف الناس الناس دارين شنو الناس دائرين الخلق الواحد يجيك ويقولك عندي م ش ك ل ة ت ق و ل ل ه أ س أ ل الله يشوفك انت ك زي شنو زي ا ل ب ع ث ه للمشوار كده زي البحث م ش وقال ا ر ت و ل لي له ماذا تساعدني يا ما اخي هذا كلام فارغ ب م س ا ع د ة ش د ي د ة في ناس في واحد تاجر بعدين بدي الناس اسمه حكمة ربنا اسمه عبد السميع وعبد ا ثاني اسمه ح د العزيز قام واحد يعني قال له انا زال ا ص ح ا ب ه وكان انت اديتني و ر ق ة ولكن هذا الموضوع هو عبد العزيز وعبد السميع ولكن ه ا المشكل هو عبد العزيز وعبد السميع وعبد العزيز وعبد العيون وكانه دائما يصلي على العبيد وكانه يصلي على العبيد وكانه يصلي على العبيد وكانه يصلي على العبيد وكانه يصلي على ا ل ع ز ي ز ي ا خ ت ك ل الباطل يا أ خ ي هذا باطل والله باطل مختلف عني تضعف ب ا ل ع ق ي د ة يا أ خ ي وفي ناس لاقوني في م ك ة قال لي نحط العلم من الحرب بره جنب, جنب الباب يا شيخ قال لي نفتحلك محسنين عندنا جامع تربى الحيخ وين قال لي تمشي معانا ولا تديني له ورقه قلت له ورقه ل ح ج ا رح نمشي الكعبه لنطوف أ ك ب ر محسن داري غيره وقفوا طوالي أ ب ي مش معي على ا ل ك ع ب ة دائلين ا ل م حاتم س ن ن ي ل ل ا هناك ناس د ي ن منه يا أخوة في ك ك ة الاصم يسمى ا م ح س ن ن ي أعرف ق د ه إنهم دائلين لكن سهل لهم شخصي دائلين أنا دا إنه أي شيء فيه حاتماً رحمه ج ع فيه الله إلى ا ت ا أصم ر ح الله تعالى عنده بنات يعني عنده سبعه بنات قام وكان يعني حتى ما ل ق ص م ده اصلا رجل آ ت ا ه الله مال ووفقه ل ل إ ن ف ا ق و أ ن ا دايم اقول لنا ش الاخوان نقول لو ربنا لو داري ا ز ع د الزول بوفقه ل ل إ ن ف ا ق ل أ ن والله نفس قروشك المفروض تطلع علي الله كم ما طلعت لالله والله تصريفنا في ا ل د ك ا ت ر ة بس والله ش ي ل و ا ا د ك ا ت ر ة خيرت ديال المساكين والله يطلعوا منك ا ل د ك ا ت ر ة غ ا ل عيادات وفحوصات و أ د و ي ه ده كم ما مررت لها في ا ل أ ر د ن والله تدلي الله ا ل أ ر د ن ما ج ه ت م ش ي والله فحص ما تعمل ه ك أ ح س ن ل ك اشلون العيادات ها احسنلك يا تو أ ح س ن ل ك اسمعني ان تديه صحتك ك و ي س ة لكن بتجدد جهه ك ا ت ر ة وبعده يا تبك ي و ي س ه ما تبك ي و ي س الله يا بلدي يحسن يا بخت يا ب خ يا بخت يا ب خ يا بخت ي ب خ ا ل خ ت ي ب يا بخت يا بخت يا بخت ا ك خ ت يا ب خ ا بخت ا ب خ يا بخت ا بخت يا ب يا بخت يا ب خ يا ب خ ا ب خ ا ب خ ا بخت يا ب خ يا بخت يا ع خ ت يا بخت يا ب يا بخت يا ب يا يا بخت يا بخت يا ب خ بخت يا وفي ت وتعال تعمل ت م يومين معطل بربماية ش ي والجهاد وبعدها بعد ل ا الربماية أخي أدى دي تلف المساكين وفي جسمك والله ي تربه ص ح ي ح فلذلك في هذه ا ل م س أ ل ة شوف حاكم ا ل أ ص م د ه رجل رفق ب للانفاق قال لك مره كان قاعد خشت عليه ا م ر أ ة ت س أ ل ش ي ء ف أ ح د ث ت عنده ذ ر ا ط ة في مقامه فاستحيت ح ي ا ة شديد فمثل لها أ ن ه أ ص م لا يسمع مثل إ ن ه ما يسمع هي قامت تتماند بعدك حتى ا ل ح ك ت حاجته ا لو كان يعني, يعني ما أ ش ع ر انه أ ص م كان ما ج ق ت ولا ق ا ر ت حاجته ا عشان تتم مشكلته ا وما حتي مشكلته قاعد ولا ارفع صوتك انا ما بسمع فقالت خلاص ما بكون سمع ا ل م س أ ل ة دي عشان كذا بدات ت ح ك ي ل ه فسمو ه حاتم أ ص م عنده سبع بنات خرج أ م ي ر ا ل ك و ف ة كان ساكي في ا ل ك و ف ة ر ح ل ة ص ي د إ ل ى ر ح ل ة ص ي د أ م ي ر ا ل ك و ف ة انقطع في الصحراء شايلا أ م و ا ل لكن ع ط س وعطش ما ل ه و مويه راحوا المويه دي لو ق ا ن ت دي ك ب ا ي ة وجيبوا رشوه عندهم كلها تجيلوا أ ت خ ذ ط و ا كان الدور ا ربنا ن ج ا و دخل ا ل ك و ف ة تعبان وعطشانين عطش يكون عطشان ب يكون ظاهر عليه أ و ل بيت خبته يعني ولا تدري صد قصره د ا خفت ل ل ا ك و ة خ ب الباب جات مارق ج أ ص غ ر بنت لحاتم ا ل أ ص ا ب عمره سبع سنوات معه ح ا ش ي ة ب م ش و ا معه يعني بطانته ي بتطلع معه تنزل و ع ج ب ة يعني هيئه ة ي ئ ة م ع ج ب ة شكلهم س م ح وكتلكين و ب ا ر وشلاليف و ن ا ش ف ة قال لي ا س ت ي ن ا ما ء البنت همت خشت طبعا شافع تجيب تملا ل ي و م يشربوا يقولوا تاني زي دينا تمشي تجيب لحد ما س ب ت و ا ا ل ح ا ش ي ة كلهم أ ع ج ب بهمتها قام دخل إ يده في جيبه و أ خ ر ج س ر ة دراهم ودنانير وضع ا ل س ر ة على ع ت ب ة الباب ا ل أ م ي ر إ ذ ا أ د ى الناس المعه لازم ي د و ولكن أ د و أ ق ل منه كان أ د و أ ك ث ر منه ومخلوه يقولوا انا أ د ي ت خمسين بخليه تدي أ ر ب ع ه خمسين شنو متفهم انت احسن مني لازم تدي لكن ما تدي أ ك ث ر منه المهم ع ت ب ة الباب يتملك دراهم ودنانير هي وقفت تعالي لتراهم وتنالين وتبكي و خ ل ا ص فاته ا يعني ل أ م ي ر فات أ خ و ا ت ه أ ت م قالوا ما يبكيك قالت لهم نظر إ ل ي ن ا مخلوق بعين الرضا فرضيت عنا حاشيته حتى استغنينا فكيف إ ذ ا نظر الله إ ل ي ن ا بالرضا كان الله رضا مننا ده مخلوق ده الحاكم ده ا ا ل ح كان م ده ك كان ظهرت مع ساكت يقول ده ظهر مع الريس تاني وجولبي صالح مافي إ ذ ا خ ل و ق ب ي صارت كبار الزوار أ ه ا طيب كان بقيت مع الله و ا ل ل ه يدخل ك ل خ ي ت ويعرف ف ع في الدنيا ق ا ل ت ل و ن نحن ن ع م ل ن رضي الله و ي ن ر ب ن ا يردوا الحليب لانهم ك ل ي ر ع و ا ربنا ي خ و ا ن ا شوف و ا ا ل ف ر ا ر من الخلق إ ل ى الخالق من, من, من الخلق إ ل ى الخالق هذا عين ا ل ف ر ا ر ثم قال ثم من شهود ا ل ف ر ا ر إ ل ى الحق و د ي ع خ و ان ن ا م س أ ل ة م ه م ة انت إ ذ ا فردت إ ل ى الله و ب ي ت مع الله ب تكون حاسين ا ن ت ب ج ي ت مع الله ب تكيفت و ن ك إ ن ك ب ج ي ت مع الله ما تنظر إ ل ى هذه ا ل م س أ ل ة يعني لا تلتفت إ ل ى أ ن ك مع من إ ل ى أ ن ك ف ر ر ت الفرار دا ه م مقام من المقامات و د ر ج ة من الدرجات لا ترى نفسك أ ن ك من الذين فروا إ ل ى الله لتتهم نفسك ب ا ل ت خ ص ي ر دوما و د ه مقام عالي من المقامات ثم قال ثم الفرار من شهود الفرار إ خ و ا ن ن ا هذا واضح ت ف ر من شهود س ن و ك من شهود الفرار ابن القيم أ ت ى بكلام لطيف جدا هنا وده د ا ف ه م ه ا ل يفهم الكلام دا الهروي يرى في كل المقامات يعني في الاعتصام في ا ل ت و ب ة يعني كما سوف نعرف في ا ل إ خ ب ا ت في ا ل م ح ب ة في الصدق في ا ل إ خ ل ا ص في التوكل في اليقين في ا ل ث ق ة في الانس بالله في كل المقامات يرى الهروي ان اجل المقامات الفناء يرى أن أجل المقامات شنو؟ الفناء. الفناء يعني شنو؟ دبنا كنت تكلمنا عنه في فناء بالضالين ت ع ا الملحدين اللي يقول لك أ ن ا فنيت في الذات ا ل إ ل ه ي ة هو بقى ي الله في النهايه ة اللي هو مفهوم الإنسان الكامل الأفكامة العبد ا ل ل يترقى حتى يفنى في هو مفهوم أن ترى حتى فلا يتميز الرب من ا ل م ر ب و ح ولا الخالق من المخلوق ولا ا ل إ ل ه من العبد العبد ي بب الله و أ ل ا ي بب عبد و ما الكلب والخنزير إ ل ا إ ل ه ن ا وما الله إ ل ا راهب في كنيسته العبد رب والرب عبد أ ن ا ليت شيعي و ل المكلف إ ن قلت عبد فذاك حق و إ ن قلت رب ف أ ن ا يكلف قول الحلاج و ابن عربي و ابن سبعين وابو ل س ه ر ر و و د ي أ يزيد ا ل ب س ط ا م ي وعبد ا ل كريم الجيلي هؤلاء كلهم من الغلاف الذين تكلموا في هذه العقيده هذا فناء باطل لكنه يتكلم عن نوع من أ ن و ا ع الفناء الحق الفناء الحق شنو أ ن تفنى, تفنى ارادتك في إ ر ا د ة الله فلا ترى إ ل ا ما يريد الله ل وذلك تكلمنا البعد عمل تعمله ه شنو؟ تعين مش ما عنه كده؟ طيب أي لا تنظر إ ل ى الفعل أ ن ه منك ولكن أ ن تنظر إ ل ى الفعل أ ن ه من الله يعني إ ذ ا عملت حاجه ما تقول أ ن ا عملت تقول شنو الله وفقني الله اعاني الله يسر لي حجك ما تقول أ ن ا مش اتحجك تقول الله شنو يسر لي الله وفقني أ ط ل ع القروش للمساكين الله وفقني شوف الله وفقني ما تقول شنو ما تقول انا جد ودفنا صحيح ولا ما صحيح هذا ض ر من الفناء صحيح ولا ما صحيح صحيح طيب الهروي ا ي ر ى و ل ا في كل المنازل كان الحيوان ا ل ع ل في كل المنازل يرى الحروي هو صاحب منازل السائلين وابن القيم يرى شرح ابن القيم يختلف معه يرى أ س م ع كلام ذكي هذا كلام دقيق جدا ب ا ل م ن ا س ب ة يرى الحروي ا رحمه الله انك ل ل ه أ إ ذ ا عملت الشيء لا تنظر إ ل ي ه ولا تلتفت إ ل ى هذا الشيء ك أ ن ك ما عملته أ ن ث ى صليت ما تقول ان صليت بس خليه و م ن القيم يرى أ ن البقاء أ ف ض ل من الفناء كيف يعني تصلي وتكون م ب س و ط من صلاتك لكن بينك وبين نفسك تقول وفقني الله يعني تب أ ن ت تنظر إ ل ى ا ل ص ل ا ة وتبقي ا ل ع ب ا د ة في وجدانك وفي ذاكرتك وتكن و م س ت ح ض ر ل أ ع م ا ل ك ا ل خ ي ر ي ة التي فعلتها ولكن مع استحضارك لها أ ن تستحضر أ ن ه ا ممن من الله هذا أ ك م ل ابن القيم يرى أ ن هذا أ ك م ل والهرو يرى أ ن نسيان العمل بالكليه أ ك م ل ابن القيم يقول شنو بيقول يا الانسان ا ل بيذوب من ا ل م ح ب ة أ ك م ل منه ا ل إ ن س ا ن اللي بيحب ويبقي وهواعي و ضرب مثال المثال بيشنو بيوسف عليه السلام بيوسف عليه السلام أ ي ه م ا أ ش د حبا ليوسف ا م ر أ ة العزيز أ م ا ل ن س و ة ا م ر أ ة العزيز مشنو جابت نسوان قاعدتن لاول مره يشوفه يوسف ايهما كان اشد حبا ليوسف امراه العزيز ام النسوه امراه العزيز النسوه فنو وامراه العزيز بقت كيف بقت في المحبه النسوه قطعن ايديهن دون شنو امراه العزيز قطعت ولا ما قطعت مع أ ن ه ا أ ك ث ر حبا له فلذلك من كان أ ك ث ر حبا لله يبقى ولا يذوب بعقله ويكون واعي ومستحضر مستحضر العمل ومستحضر أ ن العمل بتوفيق الله بعكس من لا يستحضر العمل ويكل ا ل أ م ر كله إذا الله دون ان يستحضر العمل أ ي ه م ا أ ش د وضرب مثال بموسى عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام لما تجلى له ربه صعق صح وهذا ض ر من ضروب الفناء ولكن النبي لم يصعق ل أ ن ه أ ت م م ح ب ة و أ ك م ل حبا لله من موسى فالبقاء أ ش د من الفناء و أ ق و ى لذلك كل المنازل في الصبر في أ ي حاجه ة ت ح ج ى الهروي يركز في آ خ ر أ ي حاجه ة ي والصبر صبر عامه يتكلم لك عنه وصبره ا ل خ ا ص ة يبتلغ عنه يقول لك هو صبره خاصه الخاصه صبر لكو شنو بيكون ف ن ا ء يقول لك ما تعايل للعمل تفر من ا ل م س أ ل ة ذي ما تعايل للموضوع ده ما تشتم به عملك الصالح بستعمله وما تتلفت به ومن ق ي م يرى العكس أ ن م ن ز ل ة الالتفات إ ل ى العمل مع استحضار أ ن ه بتوفيق الله أ ك م ل صح او ما صح هذا هو شنو هذا هو ا ل أ ك م ل طيب أ ه م شيء بعد ذلك ك د ه انتهينا يا اخوانا من شنو؟ م ن م ن ز ل ة شنو الفرار ا ل آ ن نحن مع م ن ز ل ة ا ل ر ي ا ض ة ا ل ر ي ا ض ة ولكن في بيت من بيوت الله وليس في استاذ يقول لك دار شنو دار ا ل ر ي ا ض ة كويس والجامع عنده هو دار شنو دار ا ل ر ي ا ض ة فعلا الرياضه يا اخوانا راض يرود الشيء إ ذ ا ساسه من بعد ا ل ص ع و ب ة فسهله دي ا ل ر ي ا ض ة يا اخوانا كويس ي ر و ض يرود يعمل شنو الشيء الصعب يعمل شنو بالكذلك يبقى, يبقي شنو يبقي سهل ف ا ل ر ي ا ض ة ا ل م ع ن ي ة هنا تمرين النفس على الصدق و ا ل إ خ ل ا ص دي ا ل ر ي ا ض ة اخوانا في حاجه مهمه جدا أ ي واحد بيمارس م م ن و ع من الرياضات في ا ل ر ي ا ض ة ا ش ا ج ن ي ة لكن ل ل أ س ف الشديد الناس ا ل ف ا ر غ ة رياضتنا ا ل ذ ه ن ي ة في الكلمات ا ل م ت ق ا ط ع ة حل الكلمات المتقاطعه ة واحدة قلنا مولانا آه... رجع لكن من يجمعك في يقول <تصفيق> رجع يأخذ شنو ن الذهن عنده رياضة. والقلب عنده ي رياضة رياضة ة والقلب ر ي ا ض ة القلب ا ل ح ق ي ق ي ة أ ن تعود القلب و أ ن تروضه و أ ن تمرنه على الصدق و ا ل إ خ ل ا ص لكن ا ب ن القيم رحمه الله تعالى كلام هو من أ ل ط ف الكلام كلام يعني لطيف طيب يقول ابن القيم تكلم عن ا ل إ خ ل ا ص في منزله وحني بنتكلم ع ن ه إ ن شاء الله وكنا احياء إن ش ان ء الله إ شاء الله نتكلم عن المنازل هذه منزله م ن ز ل والصدق منزله والفرق بين الصدق والاخلاص شنو فلان مخلص وفلان صادق الاخلاص توحيد المطلوب يعني الاخلاص مع الله بس ايوه والصدق توحيد الطلب توحد الشداير انت يعني تكون صادق في شيء بتمسكه ت ن ج لماذا رسول ت س ك ه ده ده شنو؟ ل ل ل ل لو قلنا الصلاة خلاص ه ده إخلاص ده يعني دي ريب فاي ريب يا يكون كيف صدق ت ج ي ب و ن ت ك ن ك ت ص ل ي ا منه ل ص ل ا ة ركوعا وسجودا و ط م أ ن ي ن ة وخشوعا ي س م ى شنو؟ ص د ق ت مع الله في ا ل ص ل ا ة صدقت في ص ل ا ت ك ممكن تصدق في ا ل ص ل ا ة لكن م ا ت ك و ن ل ي ا لله ت ج ي ه ا ل ص ل ا ة جيه الصحيح في ظ ا ه ر ة خشوع ركوع و اي شيء لكن ما لالله لأ و ممكن تصلي لالله لأ لكن ما تصدق نيتك لالله لأ لكن ما جيه ا ل ص ل ا ة فالاخلاص توحيد المطلوب والصدق شنو ت و ح ي د شنو الطلبه هو الطريق طريق اخر انت ماشي فوقه لالله لأ ذا جيه طيب يا ا خ و ا ن ا قبول الرياضه ح ا ت م قبول النفس ل ل إ خ ل ا ص والصدق يعني نفسك تكون ما ه ي ة بكثرة ل ع بتقبل ا ا د بكثرة بكثرة الأذكار بكثرة النوافل. أن تكون, أن يكون النوافذ ا ل أن ل مهيئ يكون ق الصدق ل ما ن ي أخواننا ممكن تكون صادق ممكن تكون في رجالت شنو؟ صادق رجالتك بتقبل, بتقبل الحق إ م ا لحسد و إ م ا لكبر تكون م ت ك ب ر ي عنه أ د م ن ا على الناس ان الحق شنو يا اخوانا التكبر أ و ل حسد بس إ ش ا ن ج ا ن ي من فلان دا أ ن ا الحق ما ب أ خ د ه هذا إ ش ك ا ل طيب الصادق ينبغي أ ن يكون صادقا وينبغي أ ن يازر الصادقين و أ ن يقف معهم مثل قال وهذه دلال、عنه. والذي كده درية بالصدق وهذه عنه وشنوه؟ به وصدق جاء بكر أي يعني أ ن ت أ و ل ئ ك هم المتقون معناها أ ن ت ا ل ص د ق الصادقين ده, ده هو التمرين طيب أ ن ا لما نجيب عن الصادق ولعل في ا ل ج م ع ة تكلمنا عن ا ل ك ل م الصادق المطلوب هنا في ا ل ر ي ا ض ة يعني الزول بيروض نفسه عشان اجبه ا ص ا د ق الصادق ده ا ك ا ل كلمه ممكن وجدتها تكون ق ر ي ب ة إ ل ى ا ل أ ذ ه ا ن الحقاني ا ل ماذا يقولون ع ن ى ز و الصادق و ي ع ذ ر الصادق ي ن ويقبل ب الحق ويعتقد ان هذا هو الصادق ويعتقد ان ف ذ ا هو الصادق ويعتقد ان هذا هو الصادق و ي ع ت ى لو, لو ك ان علي هذا هو ا ل ص ا م ق ويعتقد ان هذا هو ا ل ر ي ا ض ة على درجات كيف نروض النفس انا فهملي م ن ز ل ة ا ل ر ي ا ض ة م يا اخوانا م ن ز ل ة ا ل ر ي ا ض ة كل المنازل انت تمرن نفسك كيف يعني دي ا ل أ د و ا ت ا ل أ د و ا ت التي تستعمل لتحقيق المقامات ا ل إ ي م ا ن ي ة القلبية والعبادات أدوات ووسائل ا ل تحقيق م ق ا م م ا ا ا ت ل إ ي ن ي ة والعبادات القلبيه ة والرسوخ ف ي أ ن ا ا ش ا أ ق بصادق اعمشن اشارك بمخلص اعمشن عشان اكون متوكل اعمشن عشان أ ك و ن م خ ب ي إ ل ى الله اعمشن عشان اكون محد لله اعمشن عشان اكون معتصم بالله أ ع م ش ن عشان اكون فارق إ ل ى الله اعمشن عشان اكون المقامات دي انا عشان احصل اعمشن طيب قال تهذيب الاخلاقي بالعلم ده اول شيء ذكر اما الهروي الهروي غشن تهذيب ا ل أ خ ل ا ق مشنو بالعلم أ ه م أ د ا ء العلم يا اخوانا انت ما ممكن تمشي في مقابل ومصنع ا ت ر ي ت ك كويس لما تعرفه تعرف فضله و تعرف الخير اللي فيه تعرف كده بتعمله الكذب ده بتتنبؤ ب ت ن ب لما تعرف ا ل أ د ل ة التي ش ن و ذمته صح والسوء ا ل م ت ن ت ب عليه والعذاب والهلاك ب د خ ل النار و ي س و ي ب س و ي ب س و ي ويهدي الى الفجور سوف تجتنبه لذلك تهديم العلم ب ا ل أ خ ل ا ق ابن القيم يقشره الا يتحرك ح ر ك ة بظاهره بجوارحه ولا بباطنه إ ل ا إ ذ ا كانت ترضي الله وقبل أ ن يخطو خ ط و ة لا بد أ ن يعرف حكم الله فيها قبل ما تعمل ح ا ج ة ت س أ ل تقول حكم الله شنو في نوع من الناس يمشي يعمل البيعه بعد ما يعمل يقول لك شيخنا كان بيعته كذي كذي كذي كذي تقول لي م ب ج و ز يقول لك ي ا ش ي خ ن ا أ ن ا ت و ك ر ت أ ع م ل شنو انت قبل ما تتوقع ب ب ل ما ي تعال ا س أ ل يعني زول النجير بي... قبل ما يعمل ح ا ج ة بيعرف شنو حكم الله فيه ا يستفت س بعدها يمشي معناها معناها ولا, يف... ولا يفعل شيء إلا وهو يفعل إلا الله、طيب. الأمر الثاني قال تصفية الأعمال بالإخلاص شيء يرضي طيب تصفية من ا ل أ د و ا ت ا ل م ه م ة في ا ل ر ي ا ض ة و ا ل ر ي ا ض ة التي يعنيها الهروي ويشرحها ابن القيم أ ن تلقي العمل أن يشوبه ب ان ء أ يشوبه شيء و أ ن لا يكون باعثه إ ل الا ا ل ه ف إ ذ ك الله ن ا ع م ب ا ع ث غير يحتاج تصفية في بشيء يوفق يتقبل فيكم نارش مبارك الله كان العمل يحتاج إلى تصفية أخوانا حاجة الإخلاص بشيء من الساعة إن شاء الله أسأل الله تعالى ويتقبل مبارك الله إلى طول كل منزلة أسأل عند من إن أن وأن